شَرَعَ عَلَيكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِينَ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِى لَهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا۟ إِلَّا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجر مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورفوا الكتاب من بعدهم لفي شك فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من الله من كتاب وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ